وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من ي ج ا د ل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أن ثم من ع ل ق ة ثم من م ض غ ة م خ ل ق ة وغير م خ ل ق ة لنبين لكم و ن ق ب و ا في ا ل أ ر ح ا م ما نشاء إ ل ى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من ي ت ع ف ى ومن تغفر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 ذلك م و س و ن ا ل ل ه م ا ل ا وما لا يضره ي ن ف ع ه هو ذلك ا ل ب ل ا ا ل ب ع ي د يدعو ل م من ن ن ضره أقرب ف ع ه ل ب ئ س ا ل م و و ل ل ى ا س ا ل ا م ي إن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 وكذلك أ موسوعه ي النابلسي ه د من ا ل ي ن آمنوا ا ل ن ا ل و و ا ل ا و ا ل ن ا م ي ه إن الله ع ل كل ى شيء ش ه ي د أ ل م تر أ ن ا ل ل س ي ل م ا ا في ل و ا ل و ا ل م و ا ل و م ا ل س ل و ا ل والدواب م ا ل ي س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 وادخلوا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جنات تدري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر يحلون فيها من أ س ا و ع من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها ح ر ي د وهدوا إ ل ى الطيب من القول وهدوا إ ل ى صراط الحميد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 ألا تشرك بي ش ي ئ ا وطهر ب ي ت ي ل ل ا ئ ي ن و ا ل ق ا ئ م ي ن و ا ل ق ا ئ م ي ن يأتوك يأتين وعلى كل ضامر وعلى كل رجالا ظامر من في م ق ي ش ه د و ايام منافع لهم و ذ ك ر س الله ا في ي أ معلومات م على ما رزقهم من ب ه ي م ة ا ل أ ن ع ا م فكلوا منها و أ ط ع م و ا البائس الفقيد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 الذين إذا ذكر الله ذكر و ل ت ق ل و ب ه م و ا ل ص ا ب ر ي ن على م ا أ ص ا ب ه م و ا ل م ق ي م ا ل ص ل ا ل و م م ا رزقناهم ينفقون ا و ل ب د ن ن ع ل ا ه ا ل ك م من ش ع ا ئ ر الله ل ك م ف ي ه ا فاذكروا اسم خير الله عليكم كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله ل ث و م ه ا ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين أذن أ للذين يقاتلون ن ب ه موسوعه ظ ل م إ ن الله ل ى ن ص ر م لقدير النابلسي ذ ي أ خ ر ج و من ديارهم غ ي ر حق ا ق و ل ا ربنا ل ل ه و ل و ل ا دفع ا ل ل ه ا ل ن ا س ب ع ض ه م ببعض ل ه د م ت ص و ا م ع وبيع و ص ل و و ا ت م س ا ج د و موسوعه س ا د النابلسي ن إن ص و ا للعلوم الاسلاميه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 م و س ت ع د و ن ك ب ا ل ع ذ ا ب و ل س ي خ للعلوم ف ا ل ه و د عند ه وإن يوما عند ربك أ ف سنة مما ت ع ن وكأي ن قرية أمليت ل ه ا وهي ظ ا ل م ثم ة أ خ ذ ت ه ا و إ ل ي ا ل م ص ي ر موسوعه النابلسي للعلوم أصحاب الاسلاميه و و ل ن إ اسماء إذا ن ى ألقى في أمنيته فينسخ الله ن م الحسنى ف ي ن س ا ل ل ه م ا ي ل ق ي ا ا ل ش ط ن ثم يحكم ا ل ل ه آ ي ا ا ت ه و ل ل ه ع ل ي م حكيم ليدعل م ا ي ل ق ا ل ش ي ط ا ن فتنة ل ل قلوبهم ذ ي في ن و م ر ض ا ا ل ق س ي ق ل و ب ه م وان الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهذي الذين آ م ن و ا إ ل ى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مذيع منه حتى تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم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 ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا وإن الله لعليم الحليم خير يرضونه رزقا حسنا وإن وإن ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إ ن الله لعفو غفور ذلك ب أ ن له م ا ا في ل س م ا و ا ت ع ه ا في ا ل أ ر ض و إ ن ا ل ل ه لهو ل ا س ي ا للعلوم ح م ي د أ م تر أن م الاسلاميه في ا أ ر ض و ل ك تجري في ل ب ب ح ر أ ر ه و م س اسماء ل الله أ ا ب إ ن إن ا ل ل ل ه ب ا ن ا س لرؤوف ر ن ى و موسوعه ا ل ذ النابلسي ك يميتكم ثم يحييكم م ثم ثم إن ا إ س ك ف للعلوم ك أمة ن ن سكنهم الاسلاميه ز ع ن ك اسماء ر و د إ ل ى ربك إنك ل ع ل ى ه الحسنى ت ق وإن ا د م و س و ع م النابلسي و ل ل ه يحكم ي يوم ن ك م ا ا فيما م كنتم ة فيه ت ت خ للعلوم ف و ن أ م ت ا ل م ا س ل أ ر ض إن ذلك ك في ت ا ب إن ذلك على ل ل ا م ي من ي س قل و ن ب ا ذ ي يتلون عليهم ي ن آ ا ت ن ا قل أ ف أ ن ب ئ ك م بشر من ذ ل ك أ ا ل ن ا وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أ ي ه ا الناس ضرب مثل فاستمعوا له